بوك تو أسم ديسيات شاست ست وثمانون ستة أسئلة الماضي اثنين أسئلة الماضي اثنين طرو كراواتو سينوسيل أي طُرْبَتَ عُنُقٍ أي ربطة عنق قد لبست كُتْرِيه أَوْتُو سِ كُوبِيَل أي سيارة قد اشتريت أي سيارة قد اشتريت كُتْرِيه نُوفِينِي سِ سِي پْرِيدپْلَاتِيَل كُتْرِيه نُوفِينِي سِ سِي پْرِيدپْلَاتِيلا أيَّ جَرِيدَةٍ قَد أي جريدة قد اشتركت بها؟ كهو فيديلي؟ من رأيت؟ من رأيت؟ كهو سترتلي؟ من قابلت؟ من قابلت؟ كهو ستي من الذي تعرفت عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ Kedy ste vstali? Mata Mata Kedy ste začali? Kedy ste prestali? Prečo ste sa zobudili? لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ بريتش لماذا اصبحت مدرسا؟ لماذا اصبحت مدرسا؟ بريتش ستيه ايشلي تاكسيكم؟ لماذا اخذت لماذا اخذت سياره اجره؟ وقتكاستي من اين اتيت من اين, أتيت؟ إلى أين ذهبت الى أين ذهبت؟ أين كنت, أين كنت؟ من ساعدك Menádet komu si písal ilé men keab ilé men kete komu odpovedal manjawabit man